وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ليزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وَقَالُوا مَن إن تَكْفُرُونَ أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَوَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن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 إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ يُنُوبُ بِكُم وَيُؤَخِّرُكُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ قُلْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّوا عَن كَانَ يعبد فأتونا بسلطان مبين